114. وقربت منهما رجالا كثيرا ونساء 115. واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 116. إن الله كان عليكم رقيبا 119. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الغبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا 111. وإن خبتم ألا تكتصوا في اليتامى فانكحوا ما صاب لكم من النساء مثنا وتلاث واربا فإن خبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 129. ذلك أبنى ألا تعولوا 120. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 121. فإن طرن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤسوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واسوهم وقولوا لهم قولا معروفا 118. وابتلوا حتى إذا بلغوا النكاح فإن ثم منهم غشدا فدفعوا إليهم أمورهم فدفعوا إليهم أمورهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا ومن كان غنيا فَلْيَسْتَعْفِ وَمَنْ كَانَ فَقِرًا فَلْيَأْقُلْ بِالْمَعْوُ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أموالَهُمْ فَأَشْهِدُ عَلَيْهِمْ وَكَفَأَبِ اللَّهِ حَتِيبًا